شوفها تاني والمس ايديها واضمها حتى الثواني من بعدها مش لاقي حاجه مطمناني شئ مستحيل ينساها قلبي ولو ليله في بينا عشره وذكريات وحاجات جميله Daję خلاص مني i